كلا لا ان لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نادية سندع الزبانيه كلا لا تطع و اسجد واقترب